أيها الظالم لا تتكلم. لا تتكلم. انهم كانوا اذا كيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. ايها المظلوم تقدم. ايها الظالم لا تتكلم. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وسه ونسوق قاله عمر بن عبد العزيز رجوان الله عليه يقول ليس بعد الشرك ذنب اقوى من القتل عمدا. قالوا لما يا عمر? قال اولم تقرأوا قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. الشيخ جاء اولا ثم القتل ثانيا. وكان عمر بن عبد العزيز اقوى ما يخاف ان يمس ارواح العباد بسوء. اقوى ما يخاف. كان يخاف ان يقترب من ارواح العباد الى اي حد? الى حد ان احد ولاته اي مزرائه ارسل اليه. وقال له يا عمر لقد قضدنا على بعض المجرمين. اتأذن لي يا امير المؤمنين في انه زره ان يعذب بعض المتأمين. فتبعون ماذا تطلبه. هل قال له احد صياطا حامية وانهب بها زورهم? هل قال علقهم من ارجرهم لاعلى ورسهم الى اسفل? هل قال احرقهم في الاماكن الحساسة في اجسادهم? هل قال ائتي بالكماشات لتخلع اضافرهم? هل قال لأوظائره هذا لولاته ولوزيره هذا انطقهم بالمنافق حتى يعترفون اتدعون من ان القى الله بدمائهم لان ينقى الله بخيالته احض الي من ان القى الله بدمائهم لان اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء في قتل لان نبلى آدم والمؤمن دنيان الرب منعون من عدمه من معاشر الاخوة الاعزاء ولا هم اخر. ومن يدعو مع الله الهم اخر. ولا يدعون مع الله الهم اخر. ولا يقترون النفس الذي حرم الله الا بالحق. فعن هناك قتل مسلم بالحق. هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة بمشيئة الله تعالى أعود بحضراتكم من عند قذيفة ومن عند مجلس القضاء عند رسول الله إلى هنا هنا التائم من الذنب كمن لا ذنب له. الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين معاشر الإخوة الأعزاء هل هناك فكل لمسلم بحق نعم الذي أخبر عن ذلك هو المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه اسمع إليه يقول في حديثه الصحيح لا يحل المسلم أن يقتل مسلما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بثلاث الأولى في القصاص الذي يقتل عمدا يقام عليه الحد قتلا بالسيط الثاني من يا رسول الله? قال الثاني الرجل محصن اذا زنى يقام عليه الحد رجما بالحجارة حتى يقتل. من الثالث يا رسول الله? قال الثالث لدينه المفارك للجماعة اي جماعة المسلمين هؤلاء الثلاثة وجب قتله. ووجب هذا الحق على الحاكم وحده. الحاكم وحده هو الذي يقوم بإقامة الحد عليه. فلا يجوز لانسان كان مهما كان ان ينصب نفسه اميرا على جماعة من الجماعات ثم ثم تعالوا فلم تلاحظوا شيئا فيها تلك الثلاثة الذي يقتل عمدا يقام عليه الحد ضربا بالسيف والفارق لدينه المفارق للجماعة يقتل حدا بالسيف اما الزاني مع أنه يقام عليه الحد إلا أنه يرجم بالحجارة فلماذا لم يقم بالسيف؟ لماذا كان القاتل يقتل بالسيف؟ ولماذا كان المفارق لدينه يقتل بالسيف؟ ولماذا الزوني بالذات يرجم بالحجارة واحد من لا يغفل ولا يغفل أتدرون لماذا لأن الزاني عندما زنى خرب بيتا وهتم بيتا والبيت مبني بالحجارة فيرجم بالحجارة ليكون الجزاء من جنس العمل. من الذي شرع هذا? ومن الذي حكم بهذا? وحكم من هذا? وشريعة من هذا? انه دين رافع السماء بلا عمل. ولكن هل عرفناه? هل طبقناه? هل عقمنا حدود الله? هل الامة تعرف حدودا? هل الامة تعرف شرعا? هل الامة تعرف دينا? لقد اضطلية الامة العلماء احلوا لهم كل الحرار. احلوا لهم الربا. احلوا لهم الخمور. احلوا لهم الرشوة. احلوا لهم مصافحة الرجال للنساء، احلوا لهم رجاض النساء. احلوا لهم الاستعانة بالكفرة والمشركين. اسمعوا الى اخر الفتاوى التي ظهرت. اسمعوا بلد الأسرة بلد العلم والايمان. دكتورة في الأسرة. أصلي سبعة ايام دون ان تغسل من غسل الجلابة. وهذه للمنقشك فيها يا دكتورة فقط رجعت عنها. فلا نقاش معا لا فيه. لا نقاش معك فيها. ولكن تعال تعالي الى الفتوى بالصوت والصورة على شاشة التلفزيون. سألتها يحدى المشاهدات وقالت لها أيتها الدكتورة إن زوجي أمرني أن لا أذهب لزيارة أبي وأمي فماذا أفضل فأسمع قيام زوجي أم أذهب لصلة الرحم لأبي وأمي فقالت لها الدكتورة عليك بالذهاب الى ابيك وامك مرتين في الاسبوع ودعيك من الحديث الذي يقول ان الله جاء الى اخته لتزور اباها فقالت لن اذهب لان زوجي امرني بعدم الزيارة حتى مات ابوه وجاءها اخوه وقال لها تعالي فإن أباكي قد مات فقالت لن أذهب لأن زوجي قد أمرني ألا أذهب فقالت إن هذا الحديث ضعيف وأنا معك أيها الضكورة بأن هذا الحديث فعلا ضعيف ولكن تعالي تعالي إلى الأحاديث الصحيحة التي نطق فيها فم النبي الشريف يا بنت مداح رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال المصطفى يا خرجة الأنصر يا من أخذت الدخورة ألم تقرأ هذه الأحاديث الصحيحة وأنا عندما أقوم بالرد لأن هذه الحطوة أحدثت بنجلة في بيوت المسلمين خرجت النساء اعتمادا على هذه دخولها لم تسمعي الى هذا الحديث الصحيح سألكم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سيدنا محمد يا رسول الله ما اوجب الحقوق على المرأة السؤال مرة تانية من عائشة يا رسول الله ما اوجب الحقوق على المرأة قال لها حق زوجها. لا يقول حق ابيها ولا حق امها ولا حق اخيها. قالت فما عجب الحقوق على الرجل يا رسول الله. قال حق امه. امه قبل زوجته. امه قبل الدنيا بما فيها ومن فيها. ثم تعلم هلم تسمعي الى هذا الحديث الصحيح عندما قال الرسول اذا صلت المرأة خمسها وصامت شعرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة تدخل الجنة من اي ابوة بها ثمانية شئ لم يقضى طاعة ابوها ولم يقل وطاعة أخوها ولا أمها انما زوجها. ألم تسمعي ايتها الدكتورة هذا الحديث الذي نطف به الفن الشريف وقال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد بزوجها معظم حقه عليها لم يقل تظهر لأبيها ولا لأمها ولا لأخيها ولا لمديرها في المصنع ولا لمديرها في الشركة ولا لراسها في العمل هلما إذا جئت ألم تسمعي أيتها الدكتورة هذا الحديث الصحيح عندما جاء رجل ومعه ابنته هو سيدنا محمد الله فقال يا رسول الله إن ابنتي فرفض الزواج فقال لها النبي يا ايتها اطيعي اباك وتزوجي. قالك لا يا رسول الله لماذا? هل وفدت الزواج حتى تقلب بالمساوات مع الرجل? الله حتى اعرف حق زوجي عليك. فماذا قال لها المصطفى والله بنفس الله الذي سأقول له لك. قال لها لو كان زوجك قرحة يتفجر دما وصديدا من اخمس قدميه الى نفرق رأسه ولحزته بلسانك وشربته ما عديت حق زوجي عليك. والحديث صحيح. لو كان زوجك قرحة يتفجر دما وصديدا ولحظته بلسانك وشربته فلن تؤدي حق زوجك عليك. قالت اذا لا اتزوج رسول الله. قال الرسول لابيها اذا لا تنفحهن بغير اذنهن. يعني لا تزوجهن رصما عليك. ألم تسمعي ايتها الدكتورة هذا الحظ? انه لا يجزر الفرأة شرعا ان تصوم صيام التفرد الا بعد اذن زوجها? لو قالت زوجها سأصوم الاثنين او الخريس او الثلاثة من الطمارية من كل شهر بخلاف رمضان وحال لها زوجها لا تصومي عليها أن تطيع زوجها ولا تصور ولو صامت فصيامها باطل وعليها إثم ستحاسب عليه أمام الله يوم القيام حتى تعود الى بيتها. احكام الله. لماذا كل هذا? هتقولون لماذا? لان المرأة عندما كانت في بيت ابيها كان الحكم والامر في يد ابيها وحده. فلما انتقلت من بيت ابيها الى بيت زوجها انتقل معها الحكم من ابيها الى زوجها فاصبح على حق ابيها وحق ظلمها. يا دخورة استريح فالمرأة اليوم اصبحت ليست في حاجة الى فاسرة. المرة اليوم اصبحت تفعل كل شيء. ليست في حاجة الى ان تخذكي لها الاحكام المرة اليوم اصبحت في كل شيء اصبحت وزيرة اصبحت في مجلس الشعب، اصبحت في مجلس الشورى اصبحت سباحة عالمية اصبحت تلعب كرة القدم، في الكابتن رشا وكابتن صحر وكابتن نبين وكابتن شيرين ومأشي رجال حراس ركالوا خيبين والأهل قلعقين خطين في وأنا أقترح عليهم أن ينزلوا النساء ليلعبنا يوم الأحد مع ليجيريا فنتائج النساء في قرة القدم طيبة والحمد لله والحمد لله يا دكتورة والله لقد عرضت علي مشكلة منذ أيام ما جرت أشهر بمرارتها اسمعوها فسوف اقومها في ثواني دخل علي اخ المسلم الدموع في عينيه وجسمه كله يرتعش فسألته بعدما هداكم اعصابه ماذا بك قال لقد ماتت زوجتي وطارفت لي وطارفا فقلت اتسوج حتى اجل امرأة تعينني على اعباء الاولاد. فقلت اخبار فتاة من الريف. فهن القاهرات العفيفات اللاء يتحملنا المعيشة بخلاف فتيات القاهرة والمدن. وذهبها تزوج من فتاة بكرة من احدى قرى الريف. من احدى قرى الريف. فلما عقد عليها الزواج وكانت بكرا ودخل بها بعد ذلك اكتشف ما لم يكن كل الاسباد اكتشف انها كانت على عراقة بشابين من هذه القرية في الريف وكل واحد منهما فعل بها الفاحشة اكثر من مرة. ويوم زفافها وافسدنا افسد الناس في المدن وفي القرى حسبنا الله في القانمين عليهم وحسابهم على الله شديد يوم القيامة ايها الدكتورة اذا اعردت ان تخذفي على النساء فليس في شرع الله ما تقولين ليس في شرع الله ما تقولين كان عبد الله بن عمر يقول لا تجعلوا ظهورنا جصورا الى جهنم. ومن اكتب بغير علم فليتبوأ مقعده من النار يوم القيامة. يا دكتورة يا بنت مداح يا رسول الله عودي الى احدك رسول الله مرة تقرأ معاشر الاخوة الاعزاء شد الله او يا رسول الله. اني تصدقت بها على فقراء المسلمين. معاشر الاخوة الاعزاء. نقول بحزيفة سلام الله عليه حتى نلقاك في قدقنا القادمة بمشيئة الله تعالى. وافق سيادتكم علما ان قطبتنا القادمة بمشيئة الله ستكون بعد اسبوعين يعني فوق اسبعين في الاسبوع الثالث بمشيئة الله تعالى سوف نلتقل اذ كان في العمر ضحية واسألكم ان لا يخرج واحدا من المسجد الا ووضع شيئا في صندوق التبرعات فالمسجد ما زال في حاجة الى تضرعاتكم حتى يخلف الله عليكم. اسأل الله تعالى ان يرفع الامة على الامة. اللهم ارفع الامة على الامة. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم اعلم قبلك كلمة الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم لا تجعلنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا وفرة، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مظلوما إلا نخرته، ولا فاضما إلا رحمرته. اللهم رحمك بإخواننا في فرسيين، اللهم رحمك بإخواننا في أفران السجن، اللهم. وعليك بالأمريكال ومن ساعدهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأستودعكم الله الذي لا فضيعه وداعه وأقل الصلاة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 عندما أقول بالرد لأن هذه الفتوة أحدثت بلجلة في بلوث المسلمين خرجت النساء اعتمادا على هذه الفتوة يا دخور ألم تسمعي إلى هذا الحديث الصحيح سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سيدنا محمد يا رسول الله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 قيل لها يوم القيامة بدخول الجنة من اي ابوابها الثمانية جئين. لم يقضوا اطاعت ابوها. ولم يقضوا اطاعت اخوها ولا امها انما زوجها. الم تسمعي ايتها الدكتورة هذا الحديث الذي رفق به الفم الشريف? وقال لو كنت امرا احدا ان يزجد لاحد لا لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لم يكن تسجد لأبيها ولا لأمها ولا لأخيها ولا لمديرها في المصنع ولا لمديرها في الشركة ولا لراسها في العمل انما لزوجها. ألم تسمعي ايتها الدكتورة هذا الحديث الصحيح عندما جاء رجل ومعه ابنته بلا سيد الله محمد. فقال يا رسول الله ان ابنتي فارفض الزواج. فقال لها النبي يا ايتها اتيع الاباك وتزوجي. قالت لا يا رسول الله لماذا? هل وفضت الزواج حتى تطلب بالمساوة مع كما يزعجنا الاعلام ليلا ونهارا بهذه التفاهات لماذا ترقضين الزواج؟ قالت لا اتزوج يا رسول الله حتى اعرف حق زوجي عليك فماذا قال لها المصطفى والله بنفس الله الذي سر به لك قال لها لو كان زوجك قرحة يتفجر دما وصديدا من رحم سق الى إلى مفر رأسه ودحسته من سانك وشربته ما أدرت حق زوجك عليك والحديث صحيح لو كان زوجك أرحا يتفجر دما وصديدا ودحسته من سانك وشربته فلو رد الحق جئت في عليه قال اذا لا اتزوج من رسول الله قال واصل الى اذا لا تنكحهن بغير اذنهن يعني لا تصوب لهن رسلا عليه الما تسمعي ان يذهب هذا الحكم فانه لا يجوز للمراه شرعا ان تصوم صيام القضاء و بعد اذن زوجها لو قالت لزوجها سأصوم الاثنين او الخميس او الثلاثاء او الثمانية من كل شهر بخلاف رمضان وقال لها زوجها لا تصومي عليها ان تطيع زوجها ولا تصوم ولو صامت فصيامها دافل وعليها اخم ستحاسب عليه امام الله يوم الكلام لو صامت لو صامت لله لو منعت الطعام والشراب منها فهي آثمة ألم تصنعي أيتها الدكتورة أيونا المرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها لعنها كل شيء حتى تعود إلى بيتها تحت الله لماذا كلها هتقولوا لماذا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 المرة اليوم اصبحت ليست في حاجة الى فترة المرة اليوم اصبحت تفعل كل شيء ليست في حاجة الى ان تغذكي لها الاحكام او تزيل لها الاحكام المرة اليوم اصبحت في كل شيء اصبحت وزيرة اصبحت في مجلس الشعب اصبحت في مجلس الشورى. اصبحت سباحة عالمية. اصبحت تلعب كرة الخدم. الكابتن راشا والكابتن صحر والكابتن نبين والكابتن شيرين. وهم اشهر رجال حراس. رجال بقى خيبين. والاهل خلقها فين ثفين. في وانا اقترح عليهم ان ينزلوا النساء اللي يلعبن يوم الاحد مع لنجيئة. فنتيعد النساء في قرة الخدم طيبة والحمد لله. والحمد لله يا دكتورة والله لقد عرضت قال عليهم مسلم الدموع في عينيه وجسمه كله يرتعش فسألته بعدما هدف معصاب ماذا بك؟ قال لقد مات زوجك وتركت لي أصلاً فقلت أتزوج حتى أجد امرأة تعينني على رعايتك. وقلت اخبار فتاة من الريف. فهن الطاهرات العبيبات اللي يتحملنا المعيشة بخلاف فتاة القاهرة والمدن. وذهب هذا الرجل وتزوج من فتاة بكرى من احدى قرى الريف. من احدى قرى الريف. فلما عقد عليه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 قام كل واحد منهما بتوديعها لدريك الى القاهرة. اتدرون كيف ودعانها? ليت كل واحد ودعها بالمصافحة او بالمشاورة او بالقبلة على الهواء. انما قل قام كل واحد منهما بتوديعها عن طريق المعاشرة الزوجية يوم الى زوجها. وقام بمطلقها. ولكن اهلها صمموا على ان يأخذوا كل حفاظها منها. فتتريف تريف تريف شقهات تريف. وعزب الله ونعم الوكيل في الاعلام. الذي افسد اهل الريف كان الفلاح يقوم مع صلاة الفجر يذهب بعدما يصلي الفجر في جماعة فذهب الى حقله فيبارك الله له فيه وفي اهل بيته وفي زرعه فلما افسده الفجر ولا حقل ولا أذى ولا تربية وإنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله إنا إله وإنا إليه راجعون هذا هو العلم الذي أفسد سأنه وأفسد شبابنا وفسدنا أفسد الناس في المدن والقرى فسبن الله في بالقائمين عليه وحسابهم على الله شديد يوم القيامه ايتها الدسوره اذا اردت ان تخففي على النساء فليس في شرع الله ما تقولين ليس في شرع الله ما تقولين كما عبد الله بن عمر يقول لا تجعلوا ظهورنا جسورا الى جهنم ومن افتى بغير علم يتبوأ مقعده من النار يوم القيامة يا دكتورة يا بنت مداحة رسول الله عودي الى احاديث رسول الله مرة تخرى معاشر الاخوة الاعزاء يا حبيفة قدية ابيك تشهد الله او ارشدك يا رسول الله اني تصدقت بها على فقراء المسلمين معاشر الهقوة الاعزاء نقول لحزيفة سلام الله عليه حتى نلقاك في خطبتنا القادمة بمشيئة الله تعالى واحيط سيادتكم علما ان خطبتنا القادمة بمشيئة الله ستكون بعد اسبوعين يعني فورة اصبعين في الاسبوع التالي بمشيئة الله تعالى سوف نلقف ان كان في العمر ضقيا واسألكم ان لا يخرج واحدا من المسجد الا ووضع شيئا في صندوق التبرعات فالمسجد ما زال في حاجة الى تبرعاتكم حتى يخلف الله عليكم اسأل الله تعالى ان يرفع الهمة على الهمة اللهم ارفع الامة على الامة اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين اللهم اعلم بفضلك كلمة الحق والدين اللهم وسع على عبادك المخلصين اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبك الا رفرته ولا دينا الا اتيت ولا مريضا الا شبيت ولا ميتا الا رحمت ولا سائلا الا عطيت ولا مظلوما الا مصرت ولا ولا اللهم رحمك بإخواننا في فلسطين اللهم رحمك بإخواننا في أفغانستان اللهم رحمك بإخواننا في العراق اللهم رحمك بإخوان قولي عادة واستغفر الله علي ولكم فصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأستودعكم الله عنك ما تضيع وداعه وعقل الصلاة اصبحت في مجلس الشورى. اصبحت سباحة عالمية. اصبحت تلعب فرة الخدم. الكابتن رشا والكابتن صحا والكابتن نبين والكابتن شيرين. فهم اشي رجال حراس. رجال بوا خلبين. والاهل قلعطين فوقين. وانا اقترح عليهم ان ينزلوا النساء ليلعبن يوم الاحد مع ليجيا فنتعب النساء في قرة الغدم طيبة والحمد لله والحمد لله يا دكتورة والله لقد عرضت علي مشكلة منذ ايام ما زلت اشعر بمرارتها اسمعوها فسوف اقومها في ثواني. دخل علي أخو المسلم الدموع في عينيك وجسمه كله يرتعش فسألته بعدما هدات من عصابه. ماذا بك قال لقد ماتت زوجتي وطرتك لي أفصالا وقلت أتزوج حتى أجل امرأة تعينني على أعباء الأولاد فقلت اخبار فتاة من الريف. فهم الطاهرات العفيفات اللي يتحملنا المعيشة بخلاف الفتايات القاهرة والمدن. وذهب هذا الرجل وتزوج من فسات بكرة من لحدى قرى الريف. من لحدى قرى الريف. فلما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 الريف الى القاهرة. اتدرون كيف ودعانها? يليس كل واحد ودعها بالمصافحة او بالمشاورة او بالقبلة على الهواء. انما قل كان كل واحد منهما بتوضيعها عن طريق المعاشرة الزوجية يوم زفافها الى زوجها. وقام بمطلقها. ولكن اهلها صمموا على ان يأخذوا كل حفاظها منها. فتفريف فريف فريف مش قهار فريف. وحسب الله ونعم الوكيل في الاعلام الذي اغسب أهل الريف كان الفلاح يقوم مع صلاة الفجر. يذهب بعدما يصلي الفجر في جماعة فيذهب الى حقله. فيبارك الله له فيه وفي اهل بيته وفي زر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 يتبوأ مقعده من النار يوم القيامة يا دكتورة يا بنت متاح يا رسول الله عد الى احد رسول الله مرة اخرى معاشر الاخوة الاعزاء يا حفيفة خذية ابي فصدقت بها على فقراء المسلمين معاشر الاخوة الاعزاء. نقول الحزيفة سلام الله عليه حتى نلقاك في قطبتنا القادمة بمشيئة الله تعالى. واقعت سيادتكم علما ان قطبتنا القادمة بمشيئة الله ستكون بعد اسبوعين. يعني قوة اسبوعين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 اللهم رحمك بإخواننا في فلسطين اللهم رحمك بإخواننا في أفغارستان اللهم رحمك بإخواننا في العراق اللهم رحمك بإخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم عليك باليهود ومن عاونهم وعليك بالأمريكان ومن ساعدهم أقول قولي هذا وأستغفر الله علي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأستوجعكم الله الذي لا تضيع وداعه وأكل الصلاة الله له فيه وفي اهل بيته وفي زبعه فلما افسده الاعلام الفاسد واصبح اسهر حتى الفجر فلا صلاة للفجر ولا حقل ولا ادب ولا تربية وانا لله وانا الى الهاجه انا لله انا الله وانا اليها رسول هذا هو الإعلام الذي أفسد رساله وأفسد شبابنا وأفسدنا أفسد الناس في المدن وفي القرى حسب الله في القائمين عليه وحسابهم على الله شديد يوم القيامة أيتها الدكتورة إذا عرضت أن تقبتي على النساء فليس في شرع الله ما تقولين ليس في شرع الله ما تقولين كان عبد الله ابن عمر يقول لا تجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم ومن أكثر بغير علم فليتبرع مقعده من النار يوم القيامة يا دكتورة يا بنت مداحة رسول الله عودي إلى حديث رسول الله مرة أخرى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 واحيط سيادتكم علما ان قطبتنا القادمة بمشيئة الله ستكون بعد اسبوعين يعني فوضة اسبوعين في الاسبوع الثالث بمشيئة الله تعالى سوف نلتقل ان كان في العمر ضحية. أن لا يخرج واحدا من المسجد إلا ووضع شيئا في صنوق التبرعات فالمسجد ما زال في حاجة إلى تبرعاتكم حتى يخلف الله عليكم أسأل الله تعالى أن يرفع الأمة على الأمة اللهم ارفع الامة على الامة اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين اللهم اعلم بفضلك كلمة الحق والدين اللهم ارسع على عبادك المخلصين اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا مخارك ولا دينا الا اديت ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمت ولا سائلا الا اعطيت ولا مجلوما الا نصرته ولا ظالما الا فعاد أستغفر الله علي ولكم. وخل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه. وعطم الصلاة. المسجد ما زال في حاجة الى تبرعاتكم حتى يخرف الله عليكم. اسأل الله تعالى ان يرفع الامة عن الامة. اللهم ارفع الامة عن الامة. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم اعلم بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين اللهم لا في هذا اليوم العظيم ذنبك الا مرت ولا دينك الا اتيت. ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمت. ولا سائلا الا اعطيت. ولا مظلوما الا نصرته ولا ظالما الا فعلت. اللهم رحمك باخواننا في فلسطين اللهم رحمك باخواننا في ابغالستان. اللهم رحمك باخواننا في العراق. اللهم رحمك عليك باليهود ومن عاونهم. وعليك بالامريكال ومن ساعدهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه. وعقل الصلاة.